وَاتَقُوا فِتْنَةَ الَّتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَاكُمْ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 إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون